عنك. هذا السلام يقول هل من الدعوة إلى الله تحذير الناس من المناهج المنحرفة والطرق المضلة والأحزاب الجاهلية ومن دعاة الباطل آه، آه. عنك. هذا يقول هل من الدعوة إلى الله تحذير الناس من المناهج المنحرفة والطرق المضلة والأحزاب الجاهلية ومن دعاة الباطل <رؤ konuş Buenos ذا> <مبروح> نعم من الدعوة إلى الله تعديل الناس من دعات الباطل ومن الأحزاب المضلة ومن جميع ما يدخل بشها الله كل ما يقال شرع الله من الدعاء من الدعاء هي الله في الدعاء لطرق والدعاء لما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى فإذا كان هناك من يدعي الباطل من شيخ أبيهيلا أو جماعة صهية أو غيرهم يدعون إلى الباطل ويحذر منهم إذا كنت تعلم ودعي وعلى بصيرة أنهم دعاء للباطل حكروا منهم إذا كنت على بصيرة